قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل صرماً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء من إله غير الله يأتيكم بضياء أ فلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله غصروا مدم إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم ليل تسكنون فيه أفلات الصعود ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من صبره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكون